وإلى عاد الأخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 إليه يرسل السماء عليكم درارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين آلهتنا وما نحن بتارك آلهتنا عن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 وَيَسْتَخْنِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا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 كفر ربهم ألا بعدها لعادي قومه.